بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغى مرضات ازواجك والله الغفور الرحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم 119. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجي حديثا فلما نبأت به وأظهره الله علي عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك قَالَ قال نباني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقد فإِنتَ ظاهَرَ عَلَيْهِ فَإَِّ اللهَّههُ مَوْلَهُ وَجْمَين وَصَالِقُ الْ المُؤنِي وَْمَلائكَةُ بعدَ ذَِكَ ظهير سَ رَبّ يطَلقَقَُّ إن أَ بَدِلَ مزْوَاجًا خَيْرًَا م كَُّ مُسلمات 117. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 118. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاك 126. وإليك تنظل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 127. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون 128. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 فَهَوَانَتْ هُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا الله اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَنَّ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مَرَّةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اجْعَل لِّي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومرين بنت عمرون التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين